بسم الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا سائل يقول هل هناك أشرطة تسجل في موضوع التوحيد تكون مناسبة لكبار السن الغير متعلمين يمكن أن ترشدوننا إليها الأشرطة المسجلة في بيان التوحيد كثيرة جدا ولعلماء كثر وأفاضل لهم جهود كبيرة في بيان ذلك وأنا أنصح السائل ومن يشير إلى مستواهم وهم كبار السن ممن لا يتمكنون من التوسع أن يقتني اشرطه في شرح الأصول الثلاثة في شرح الأصول الثلاثة وهي كثيرة لأهل العلم فيقتني اشرطه في شرح الأصول الثلاثة ويستمر على سماعها مرات وكرات حتى ترسخ في فؤاده وتستغر في ذهنه وتكون علما ثابتا راسخا وإيمانا متعمقا عنده بإذن الله المسجد النبوي فيه قسم للصوتيات في قسم للصوتيات يعطون الزائر والحاج أشرط فيها دروس علمية أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة هو تقسيم اجتهادي أم شرعي هذا التقسيم شرعي استقرائي علماء بالتتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا قرأت القرآن ترى هذه الأقسام في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه أقسام التوحيد الثلاثة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذه أقسام التوحيد الثلاثة. أول صورة في القرآن وآخر سورة في القرآن جمع فيهما الأقسام الثلاثة والقرآن كله في تقرير التوحيد وبيانه وذكر فضله وثوابه وما عده الله سبحانه وتعالى لأهله من, من الثواب وللمخالفين له من العقاب وعلى كل هذه الأقسام الثلاثة أقسام شرعية علمت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شأنها شأن الأمور الأخرى التي علمت بالاستقراء نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول لدينا إمام يقول في أذكاره يا أحمد يا نور القلوب أما ترى ما نحن فيه من الكروب هل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل لا تجوز هذا دعاء غير الله يا أحمد يا نور القلوب هل ترى كذا إلى آخر ما قال هذا كله من التوجه إلى غير الله ونبينا عليه الصلاة والسلام سمع رجلا في دون في أمر دون ذلك بكثير قال ما شاء الله وشئت فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فتوجه إلى غير الله بالدعاء والسؤال والطلب والرجاء والرغبة وعرض الحاجات والطلبات هذا كله التوجه به لغير الله من السرك بالله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يسأل بسؤال مثله قال هل يجوز هذا المقال وهل هذا المقال يصح يا كاشف الكرب يوم الكروب يراد به الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئله مع الله ما معنى الآية أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئله مع الله قليلا ما تذكرون أي قليل تذكركم فالذي يكشف الكروب هو الله سبحانه وتعالى وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه إذا مسه كرب قال لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله الحليم وكان يقول عليه الصلاة والسلام دعوة المكروب التي دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكان هو صلى الله عليه وسلم في الكرب إذا أصابه أو أصاب غيره يوجه إلى التوحيد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فكيف يصح أن يقال في حق غير الله أنه كاشف الكروب فالذي يكشف الكروب ويغيث الملهوف ويجبر الكسير ويعين المضطر إلى غير ذلك هو رب العالمين الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبص لا شريك له شيخنا حفظكم الله ظهر في, في هذه الأيام وفي أيضا وسائل الإعلام من يدعو إلى الشرك صراحة ويدعو أيضا إلى عبادة القبور ويدعو الناس إلى البعد عن التوحيد بل عدم الاكثار من ذكر التوحيد وأنه الاستهزاء بلغة التوحيد والشرك وغير ذلك ورجل معروف ومشهور فأرجو منكم حفظكم الله أن تبينوا حالها أيضا حال مثل هذه الادعاءات وحال أيضا, أيضا نصيحة للإخوة جميعا من نظر في مثل هذه القنوات النبي صلى الله عليه وسلم خاف على امته خوفا شديدا من دعاه الضلال خاف على أمته صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا من دعاة الضلال وأئمة الباطل وقال في حديث ثوبان في سنة نبي داود وغيره بسند ثابت عنه عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المظلين إن أخوف ما أخاف على أمتي أي أشد شيء أخاف على أمتي من الأئمة المظلين أي الذين يظلون الناس عن سواء الصراط وأشد شيء يضل عنه الناس ويحرفون عنه التوحيد أشد شيء يحرف عنه الناس ويصرفون عنه التوحيد توحيد الله وإخلاص الدين له وما من شك أن زماننا هذا وكل زمان مضى وفي جميع الأزمنة لا بد أن يوجد ادعياء باطل ودعاة ضلال يدعون إلى الهدى وداعية الضلال في كل زمان وأوان لا يقول للناس اني اضلكم بل يقول لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ومن هنا يلبس على العوام والجهال وربما تلا آية في غير بابها أو تلا حديثا في غير موضعه أو جاء بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعوام كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين يقول العوام مع ظاهر السكة ليس عندهم نقد النقاد. العوام مع ظاهر السكة ليس معهم نقد النقاد. ليس عندهم نقد نقات فإذا ابتلوا بداعي الظلال وقال ما الطريق من هنا مشوا معه ولو كان الطريق يفضي بهم إلى النار أو إلى الهلكه ولهذا ينبغي على العامي أن يعرف ممن يأخذ دينه الدين لا يأخذ من كل أحد ودعاه الضلال يجب أن يكون منهم على حذر يورط معه يورط نفسه ب السماع لهؤلاء السماع لأقوالهم لأنهم يضلونه عن سواء السبيل ويحرفونه عن صراط الله المستقيم وهم في هذا الزمان وفي كل زمان كثر يبتلى بهم الناس والواجب على الإنسان أن يكون في حذر وفي حيطة لدينه وأن يكون سماعه لأهل الذكر أهل البصيرة بدين الله والعلم بشرعه سبحانه وتعالى وأن يكون أيضا على حذر شديد من دعاه الباطل ودعاه البدع ودعاه أهل الضلال ويسأل الله دائما أن يرشده إلى الصواب اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ويتحرى في دينه ويتبصر حتى يمضي في عبادته وطاعته لله تبارك وتعالى على جادة سوية وصراط مستقيم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله